بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن لم فانق لنفالوا لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا زادتهم ايمانا يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناه من فقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما قَالَ جَاءَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَانُوا يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يُنذَرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّ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 ان ميم مدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله ومن نصر إلا من عند الله إن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 سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق لعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ لَدْبَارُ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُمْ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ وَمُتَحَيِّزًا لَا فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ فَقَدْ بَاءَ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 فِئَتُكُمْ شَيْءٌ أَوْ لَوْ كَثُرَتْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا أَوْ لَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَا الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله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 اللهَّه يَحون بَيْنَ الْمَمِ وَقَلْلبِه وَأَن النَّ إلَيهِ تُعشَّرون وَاتَّقُ فِتْنَةَ ل تُصيدًاََّّذينَ ظَلَمُ مِنكُم خَاصَةَم وَلَم أَن اللهَّه شَديد ال واذكروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يخطفك من الناس فآواكم فآواكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشفون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتقون اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم في فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا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 الطير الاولين واذا قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء يويتنا بعذاب ليم وما كان الله ليعذبهم وان تفيهم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 تكون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء او تفضيه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يُؤْمِنُوا يُغْفَرْ لَهُمْ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 أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرباء ولد القربى واليتامى والمساكين السَّبِيلِ السبيل إن كنتم آمنتم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 اللَّهُ سَلَّم إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ ٱلْأَحْزَابَ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِيهِ أَعْنَىٰنَكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِيهِ أَعْيُنَهُمْ لِيَقْضِيَ الله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 فَثْبُتُ وَذْكُر اللهَّه كثيرًا ل عََّكُم تُفْلِحم وَأَطيععوا اللهَّه وَرَسُول وَلَا تَنَازَع فَ تَفْشَلُ وَتَذهَبَر حُكُم وَصْبِرٌ إِ اللهَّه مَ الصَّابِرين وَلَا تَكُوا كََّذينَ خَرَلُوا مِن ذَرين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 الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وقال إني بريء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 إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمْ غَيِّرَ النِّعْمَةً نَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْ بِآلِ فِرْعَونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ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 مَا يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَفْنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْهُمْ عَلَى سَوَاءٍ إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِرْزَابِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَعْدُكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَعْدُكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ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 يا ايها النبي احسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي احد يظلم المؤمنين على القتال انكم من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 فيكم ضعفا فان تكن منكم 100 صابره يغلبون 200 وان يكن منكم 1000 ألف يغلبون 2000 باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبيئن يكون له أسرا حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما فقَدُ مذاَابُ النظم فَكُل مِمََّا غَالتُم حَلَلَ طَيبَ وَاتَّقُ اللهَّه إِ اللهَّ غَكُ الرَّحيِيم ي أَْنُ الله غَن قل لمن في ايديكم من الاسراءاء يعلم الله في قلوبكم خيرا يعطيكم خيرا يعطيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم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 الذيَّذنَ أَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِ وَلَا يَتِهِم مِ شَيْ إنن حََّ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَو صَرُوكُمْ فِي الدّينِ فَلَيكُم نَّصْرُ إِلَّا علىلَ قَوْمٍِ بَيْنَكُمْ وَبَينَكُمّثَاقُق والله بما تعملون بخير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدون سَبِيلَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن جَهِدُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُمِلٌّ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ